عن علي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا الا تجاهرونه بالقول كشهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم واذا تجاهرون قول كشهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون إن الَّذِينَ يُغَضِّبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أَلَنَا يَكُنَّ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ مِنَ التَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَكَرِهَائِنَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ قَدْ أَصِبْنَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ وَعَلِمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُونَكُمْ لو يطيعكم فيه كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنَعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَوَنَنَ مِنَ اللهِ وَنِعْمَة وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم لا تلمزوا انفسكم ولا تنموا بالالقاد بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْءٍ وَلَا يَتَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله توب أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمَ أَنْدَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَيَّمًا ولن تؤمنوا ولكن, ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا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 والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم قل لا على اسلامكم ولله يا من عليكم ان هداكم للايمان ان ان هداكم